ira ahna khid damak ya شباب احنا خدمك يا قمار العشيره ونفتخر بحبنا للروقيال حسين حسين حسين أي نفتخر يا اهل الناس نفتخر يا اهل الناس احنا نخدم ع جوار نفتخر يا اهل احنا نخدم عباس واختزئنا بتدرون هي تاج على الرات تاج على الرات يا عباس يا عباس يا عباس Ya Abbas, احنا خدمك يا قمر العشرة نفتخر بحبنا الرقية الأميرة نفتخر يا هالناس احنا نفتخر هي تاج على الراس هي الراس بول فضل هالخدمة لعيونك ولعتره نطمع بخدمتنا من فاطي ما نظره بول فضل علمنا نطلبه Nautlopi ma yurid desa yed Hagi ta fi iedah Hagi ta fi Ya Abbas, Ya Abbas Ya Abbas يا عباس بالفضل هل خدمه لعيونك ولعتره نطمع بخدمتنا من فاضي من ناضه ا بالفضل علمنا نطلبنا ريده ما يرتب ساي حاجته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 نجونه اربابش سر و سور تمرا نشونید برا یک نظری از زهرا ما همه نو کره ماه بنیاشه